Yeah. No. جد اطرافه مزاد والقه في رحاب الربع والنادي وضع قمصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نور الارش شواقي مجنحة درى حاضر الأقوام درى بنا حاضر الأقوام والبادئ الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأخوة المشاهدون لازمنا مع الفجر الجديد في العهد المكي في فجر رسالة الخالدة والرسول صلى الله عليه وسلم يوجه الخطاب الآن للإنس والجن وكنا في صدر صورة الجن كنا في أولها نتحدث عن كلام الجن وعن شهادات الجن التي وقعوها تلك الليلة يوم سمعوا هذا القرآن يو سمعوا هذا الحديث الذي المعجز من كلام الله سبحانه وتعالى فقالوا قولتهم وقالوا شهادتهم ان سمعنا قران عجبا وشرحنا في تلك الحلقه ما يتعلق بموضوع شهادتهم الا اله الا الله واعترافهم انه كان فيهم مشركين وانهم كانوا يقولون على الله كلاما منحرفا عن الجاده وانه كان أناس من الإنس يعودون بسادة من الجن فزادهم خوفا واضطرابا وقلقا وزادهم شططا وجورا إلى آخر تلك الشهادات إلى أن يقول سبحانه وتعالى ولا زال الحديث والكلام عن الجن وهم يوقعون الشهادة بعد الشهادة بعدما آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم بعدما اتبعوا النور الذي بعث به صلى الله عليه وسلم يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا هم يعترفون الآن بتجرد ووضوح وشفافية يقول والله نحن معصر الجن مثلكم يا الإنس فينا الصالح المؤمن بالله عز وجل وفينا ونحن دون ذلك طرائق كده نحن مذاهب مختلفة وفرق متباينة متعددة لسنا على مذهب واحد يقول للإنس لا تظن أيها الإنس يا إخواننا الإنس لا تظن نحن ضلال وأن مرضة وأن الجن كلهم يعني, يعني أنهم منحرفون جميعا ولذلك لا يجوز لا عن الجن بالجملة ولا يجوز أن يحكم على الجن أنهم كلهم ظلال وأنهم كلهم صعدون عن منهج الله لا هم الآن يعترفون بأرسنتهم بتجرد ويقولون في بعد ما سمعوا الذكر الذي نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام والله منا نحن المؤمن منا المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام وترانا مذاهب متعددة وفرق مختلفة متباينة قدر يعني مختلف لسنا على مذهب واحد ولسنا على طريقة الواحدة وأنا ظننا أن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا يقول ترى أننا معتقدين بعدما نعرف أن قدرة الله تنالنا وأننا تحت قهر الواحد الأحد وأننا تحت حكم الملك الحق سبحانه وتعالى لا, نحن لا نعجز الله سبحانه وتعالى الله لا يعجزه شيء نحن مهما أتينا من القوة ومن التمرد ومن يعني من القوة الخلقية فالله هو الذي أعطانا وهو أقوى مننا سبحانه وتعالى نحن نعتقد أن الله يتيبنا لن نعجز الله في الأرض ما في أي مكان الله يتيبنا من أي مكان قالوا ونعجزه هرب لأن من شأن الجن سرعة الخطف والجري والسبق فهنا قالوا لن نستطيع أن من حكم الله ولا من أمر الله ونحن في مملكة الله وتحت سلطان الله وفي قبضة الله فهذا اعتراف منهم بقدراتهم بقدرات من قدرات متواضعة بالنسبة لقدرة الباري الخالق لأنهم مخلوقون وهو خالق سبحانه وتعالى وأصبحوا الآن يقدمون لنا شهادات من بنصاف وتجرد وبوضوح ليس فيها طلاء وليس فيها دعوة يقول هذا وحالنا وهم أخبرون جزاهم الله خير إخواننا اخواننا من الجن اخبرونا بعقائد في هذه السورة واخبرونا بمشاعرهم واخبرونا بماذا كانوا عليه واخبرونا بمستوياتهم التي هم عليها حقيقة ولذلك جعل الله هذه السورة لهم خاصة فسميت سورة الجن وهي سورة مؤثرة ولها بناء خاص ولها يعني قوة أسر تختلف عن بقية السور كان بعض الصالحين ذاقراه بكى وتأثر وترسل فكراتها وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طريق قددا وأن ظننا أن نعجز الله في الأرض وأن نعجزه هربا وأن لما سمعنا الهوزة آمننا به لازال الحديث لهم لما سمعنا مبعث الرسول الله عليه السلام وسمعنا القرآن الذي يقرأه الرسول الله عليه السلام كل إنسان يحترم عقله يشهد أن هذا القرآن من عند الله وكل إنسان عنده ذرة ذرة من النور أو الفطرة السوية التي من حرفت ولا أصبح فيها شذود يشهد أن هذا القرآن من عنده سبحانه وتعالى ها هم الجن يشهدون والقرآن ليس بلغته هم جن ومع ذلك يرون أنه عجب وأنه آسر وأنه صادق وأنه مؤثر ولذلك أسلمه فهنا وأن لما سنعنا الهدى فالقرآن هدى أعظم ما يميز القرآن يورخة الفضال أنه هدى أعظم خصائص هذا الكتاب أنه هدى ولذلك قلت فيما سبق وقال غيري لا تحمل القرآن غير ما يحتمل لا توجه القرآن لغير ما نزل له القرآن نزل لإحياء أمة القرآن أزل لتصحيح عقيدة الناس القرآن نزل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور هذا الكتاب نزل رشد نزل يقيم يقيم مجتمعا آخر يعني يقيم أمة من الأمم على منهج الله سبحانه وتعالى فهو هدى يعني يهدي به الله الناس إلى منهج الله صحيح أن في القرآن عجاز عجاز, عجاز علمي لكن أن يغرق في هذا الباب وأن تلف الآيات وأن تسخر جمل القرآن حتى نصدق النظريات التي نحن اكتشفنا نحن البشر ثم تتغير النظرية بعد سنة وبعد عشر سنوات فيصبح القرآن مدعاه لتذبذب والانتقاء القرآن ويا إخوان كتاب هداية ووحي من عند الله نزل لتصحيح قائد الناس لتربية الناس لتوجه الناس إلى الرشد لإصلاح الأمة والفرد وإقامة دولة الإسلام بهذا فلذلك الله سمى كتابه هدى هدى وشفاء لمن في الصدور والهور وروح ويهدى التي أقوى لا غير ذلك من أوصاته قال وان لما سمعوا الهدى آمنوا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا هؤلاء الجن بعد ما اسلموا وسمعوا الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبح عندهم تمييز واصبح عندهم علم واصبحوا يتكلمون بدليل وببرهان واصبحوا يقول فمن يؤمن بربه هم كلامه هذا فلا يخاف بخسا ولا من يؤمن بالله ويتبع رسوله الله عليه وسلم فلا الله ينقص من من حسنات البخس يا هو هو النقص يقولون الكيل بخس أي كيل يعني ناكس ووزن بخس وزن يعني نقص الوزن فمعنى كلامه يقول أن إذا أمننا بالله والله إلا نشهد أن الله لن ينقص من حسناتنا والله ما نخاف أن يهضمنا ربنا من حسناتنا ولا يظلمنا لا يخاف ظلما ولا هضم ولا يظلمنا بزيادة سيئات لما نعملها الله لا يظلم سبحانه والله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العالمين أو العباد محرما فانظر إلى منطق أهل الإيمان كيف أنهم عرفوا حتى أفعال الله سبحانه وتعالى ووصفوا الله بما يريق به فقالوا فمن يؤمن بربه وهنا لأن الرب هو الخالق الرازق الحافظ يؤمن به وحده ويتبع رسوله على ويعبده وحده فلا يخاف بخصا تنقيصا من الثواب او الحسنات التي فعلها, فعلها ولا رهق ولا يخاف مشقه ولا عنت وبعض أهر العلم يقول ولا رهق ولا ولا زيادة في سيئات لم يعمل حتى يقابل بين بخص ورهق لأنه يقول لا يخاف ظلما ولا هضما ظلمن كما قلت نكسا من الحسنات زيادة في السيئات ولا خاف ظلما ولا هضما ولا هضما تنقس والحسنات ظلما زيادة في السيئات والهضم تنقس الحسنات. هذا بعض بني يقول ولا رهق لا زيادة في السيئات ولا نقص بخص النقص والحسنات ولكن أغالب فستنقول ولا يخاف عنة ولا يخاف عذابا ولا يخاف مشقة أتريد الأمان أؤمن بالله يعني, يعني اعتقد بألهية الله عز وجل خذ لنفسك الأمان إن الذين سبقت لهم من الحسن هي لا إله إلا الله ومدنون لا إله إلا الله أولئك عن النار يعني عنها مبعدون هنا قال فلا يخاف بخصا ولا رهقة لا زال الكلام لهم ولا زال مواصل يعني مواصلين في الحديث عن معتقداتهم وعن وضعهم وعن حالهم ولا زال يوقعون الاعتراف بعد الاعتراف وأن منا المسلمون ومنا القاسطون ترى وضعنا أيها الانس يعني منا من أسلم وآمن ووحد ومنا من هو مهتد على الطريق المستقيم ومنا القاسطون القاسطون الجائرون عن الطريق في اللغة مقسط وقاسط المقصط هو العادل كما قال صلى الله عليه وسلم المقصطون على يمين للرحمن وأما القاصط فهو الجائر فهنا قال من المسلمون الموحدون المؤمنون المتجهون إلى الصواب المسترشدون بنور الله سبحانه وتعالى ومنا القاصطون المنحرفون عن منهج الله الجائرون عن عن الصواب وعن الهدى فمن أسلم تفصيل فأولئك تحروا رشدا فمن آمن بالله واتبع رسوله عليه الصلاة والسلام فقد تحرّ رشد لكن كلمة تحرّوا كأنهم درسوا المسألة وكأنهم قدروا وكأنهم قنّنوا وكأنهم يعني التمسوا الطريق الصحيح ثم تحرّوا رشد ووصلوا إلى الصواب الرشد هو غاية الصواب ونهاية الحق فالذين أسلم فوالله أنهم تحرّوا رشد والله أنهم أحسنوا إلى والله أنهم سلكوا الصواب وأنهم يعني وصلوا إلى الحقيقة عينا ويقينا وأما القاصطون أما الذين جاروا عن الطريق والحرف عن الجادة فهؤليهم القاصطون فكانوا لجهنم حطبا هذا جزاؤهم عند البالي وهؤلاء هؤلاء هؤلاء الذين أشرقوا بالله سبحانه وتعالى لألا يقال أن أهل الدلوب يخلدون في النار والقاصط هنا هو المنحرف عن منهج الله المشرك الكافر فكانوا لجهنم حطبا هذا بهذا اللفظ فلذلك يخلد المشرك في نار جهنم وهو قدر للنار وهذا عذابه سبحانه وتعالى ليهدد به العالمين عذاب النار كلما ذكر الله العذاب لأعدائه ذكر النار فلا أعظم منها إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر عذاب الدنيا إلا في, في, في معرض التهديد الجزئي ولكن التهديد الأعظم في كتابه لأعدائه بالخلوز في النار قالوا أما القاصطون فكانوا لجهنم حطبا هذا من كلام الجن ألن عرفوا الجن العمل الصالح والعمل السيء عرفوا يعني أنهم طرائق وأنهم فرق مختلفة وبيّنوا لنا ذلك عرفوا أن من آمن فقد اهتدى وقد سلك سبيل رشاد وله عند الله الثواب ولن يذكس الله من ثوابه وليزد في عقابه وعرفوا أن القاصط والمنحرف سوف يكون حطبا للنار هذه عقايدهم الآن العقاية التي كانت تشمل الجنة وتشمل النار وتشمل أنهم يعني يعترفون باليوم الآخر ويعترفون بأن هناك حسنات وسيئات وأن الله فيه بالطايعين ويعاقب العصاه جل في علاه ثم يقول سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لو استقام الناس على الطريقة قالوا على طريقة الإسلام وعلى ملة الإسلام وعلى الهدى الذي بعث به الرسول الله عليه وسلم لأسقيناهم ماء غدق قالوا لأسقيناهم يعني أسقيناهم الماء بالمطر الذي ينزل بالنماء والحياة والرزق بعض فالسلق والعبارة الماء عبارة عن الرزق يعني لكنه لما ذكر لأن أصل الثمار والخيرات هو الماء فالماء كما قال سبحانه جعلنا من الماء كل شيء حي فالماء هو أصل النماء إذا أقبل الماء أقبل النماء أقبل الخضرة أقبلت الحياة في الأرض والأنفش والحيوان والبقاع. وإذا جفى وبعد الماء ولم وأعوزها الماء فجاء معه الموت والفناء والجفاف واليبس فهنا قال وأن لو على الطريقة لو أن هذه البشرية استقامت على منهج الله عز وجل فتح الله لهم الأرزاق بما فيها الماء وسار الغيث المدراب ولعلمكم يقول بعض المفسرين وأن لو استقاموا على الطريقة هذا قول ثاني ضعيف لكن ولده لأنه باعهم في السيقة وأن لو مكث الناس على طريقتهم الأولى من الغواية أعطيناهم ماءا ورزقناهم غيثا لنختبرهم ونفتنهم فيه ونزيدهم يعني حيرة واضطرابا هذا معنى ثاني لكنني أبقى على المعنى الأول لازمنا مع موقف الجن في تلك الليلة وكلام الجن ثم تعقيب الباري سبحانه وتعالى عليهم فقال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غذكا قلنا المعنى الأول الصحيح عند المفسرين لو استقامت البشرية على طريق الإسلام وطريق الهدى وطريق الإيمان لرزقهم الله رزقا واسعا رزقا هنيئا مريئا رزقا يعود عليهم بالنفع والصحة وأنت الآن قد تقول لإشكال ها هي البشرية كثير منها الآن منحرف عن منهج الله ويرزقون تأتيهم الأمطار والأنهار والخيرات والمنتجات والصناعات بل بعض البلدان الجائرة أكثر من بعض بلاد الإسلام فما هو الجواب يقول العلماء إن هذا كما قال سبحانه بعد بعدها لنفتنهم فيه هذا ابتلاء وهذا ليس هو الرزق المراد والمقصود لأن الرزق المراد والمقصود الحلال الطيب الذي يعينك على طاعة الله ويكون مردك في الآخرة ويعينك على مرضات سبحانه وتعالى ويكون ثوابك في الآخرة في جنات النعيم أما رزق يوصلك إلى غضب الله أو لا يقيم لك الحياة على منهج الله أو يكون الخاتمة لك غير سعيدة إلى نار جهنم فهذا ليس هو رزقا حلالا مباركا وليس هو المطلوب وليس هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى الذي يريد من عبادي أن يفعله سبحانه وتعالى أو الذي طالب عباده بذلك هنا يقول لنفتنهم فيه يقول لنفتنهم فيه لنختبرهم بهذا الرزق الذي أعطيناه وذكر الماء كما قلت لكم لأنه بعده الرزق بعده النماء بعده العطاء أو يحمل ذلك كله ومن يعرض عن ذكر ربه يسركه عذابا صعدا ومن ترك منهج الله وذكر الله والإيمان به الذي هو التوحيد فإن الله سبحانه وتدخله عذابا شاقا لا نهاية له والعذاب الصعد هو الذي يصعد بصاحبه درجات في الويل وفي الألم وفي الثبور والصعد هو المشقة, الصعد هو المشقة الشديدة فمن أعرض عن ذكر الله حتى أن الله تهدد المعرضين بأنواع من العقوبات ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة هذا ولو, ولو كان عنده معيشة شهر الحياة كان عنده مال لكنه لا يجد الأمن والاستقرار والسعادة والطمأنينة والحياة الطيبة لأنه ما سلك الطريق الصحيح في تناول هذا النعم وهنا وما يعرض عن ربي يسلكه عذابا صعدا يعني شاقا شديدا بسبب أشده نار جهنم بسبب الحراف عن منهج الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا المساجد هنا تشمل ثلاثة مقاسد المساجد المعروفة فهي لله وهي بيوته سبحانه وتعالى لا تعطل ولا تمنع ولا يرهب من فيها ولا يطرد منها عباد الله ولا المصلون وإنما تقام للصلاة ولذكر الله وللعلم النافع الموصل لرضوان الله والمساجد أيضا هي مواطن السجود أو أعضاء السجود في الإنسان هذه تسمى له سبحانه وتعالى لأن يعني هو الذي خلطها سبحانه وتعالى وهي تسبح بحمد وتصلي له والمساجد هي البقاع في الدنيا التي يسجد فيها كما قال الله عليه وسلم إلى الأرض مسجدا وطهورا فهذه المعاني الثلاثة إذن المساجد لله وماكل العباده لله جل في علاه والعبودية له لأنه الذي خلق الأرض ومن على الأرض فلا تدعو مع الله أحدا هذه دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام ودعوة سيد الخانق صلى الله عليه وسلم تلخص أن لا ندعو مع الله أحدا ولا نشرق بالله شيئا وتكرر مسألة العقيدة والتوحيد تكرر مرة بقصة فيها إثباتا وحدانية لله والتنديد بالمسلكين مرة بخطاب موجه صريح للناس أن بالله قولوا آمنا بالله مرة بذنب من أنحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى مرة بذكر التوحيد وثواب الموحدين وذكر المسلكين وعقاب المسلكين فتجد التنويع في الأداء والتصريف في هذا الكتاب حتى يأتي للنفس مرة من باب الخطابة مرة من باب التقرير العلمي مرة من باب الجدل وأخرى من باب القصص أن تعيش قصة بينما هي تنقلك إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وذم الشرك والمسلكين مرة وتعرض لك الأمثال مرة يستجيش فيك العاطفة يؤجج فيك العاطفة والغيرة فتؤمن ومرة يخاطف فيك العقل ومرة يغوص إلى الفطرة ويتحدث إلى فطرتك أنت ويعني يحركها ويستجيشها فهذا والكلام هذا الكتاب الخالص المؤثر الذي جعله الله انواع وامثال ولذلك انا قرات احد المعاصرين له كتاب كيف تقرا القران يقول انزع من ذهن كل تصور سابق عن القران لا تظن أنه تاليف مثل تاليف البشر لا تظن أن له فهرس فهرس مثلا وفقرات وابواب وأنه يبدأ مثلا بترتيب يعني كترتيب تأريف البشر الذي ينألفوه هذا كتاب آخر هذا كتاب الله هذلك الكتاب لا ريب فيه يختلف تماما فهو ينقلك من قصة إلى مثل إلى شاهد إلى الحديقة الغنال التي تراها بأسجارها واطيارها وازهارها ونارها ينقلك إلى عالم السماء إلى العالم العلوي إلى الأفلاك إلى الأبراج إلى الكواكب إلى النجوم إلى الشمس إلى القمر ثم ينقلك أخرى إلى عالم الجن ويتحدث عن الجن وعما يقول هذه السورة ومرة إلى عاما من واخرى وأخرى إلى ثواب أهل الجنة وما في الجنة من النعيم ومرة ثانية إلى ما في النار هذا كلامه سبحانه وتعالى ولكن نحن نعيش نعيش إجواء القرآن المكي العهد المكي الذي نزل على سيد الخلق ونواصف في سورة الجن كلام الجن ثم كلامه سبحانه وتعالى عن تكرير المعتقد عند الناس المعتقد الصحيح وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا عبد الله محمد بن عبد الله عليه وتعالى عبد الله هو رسوله مصطفى والله سبحانه وتعالى شرفه بهذه العبودية هنا وخاطبه بهذه العبودية في ثلاث مواطن في موطن الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وفي موطن الإنزال الوحي عليه تبارك الذي نزل الفرقان على عبد ليكون العالمين نذيرا وفي موطن النذارة والبشارة وأنه والدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه قال يصلي له أو يدعو إليه سبحانه وتعالى يدعو إلى الدين ويسأل ربه ويطلب مولاه عبد الله وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد الله ورسوله ويحب صلى الله عليه وسلم يعني تعبيد ربه سبحانه وتعالى وكما يقول اول ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطع الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأنصيرت أحمدني نبيا كما قال الآخر لا تدعني إلا بيا عبدها فإنها أشرف بيا عبدها فإنها أشرف أسمائي وإلا في أصل البيت عبدها هذا أحد العشاق فجاء بعض الأولياء يقول لا تدعني إلا بها عبديا يعني أنا عبد الله سبحانه وتعالى شرفني بالعبودية له سبحانه وتعالى فالله يقول يعني معنى الآية أنه لما قام الرسول عليه وسلم يدعو ربه ويصلي لمولاه في وادي نخلة التف عليه الجن وصفوا وراه حتى كادوا يكونون عليه لبدا يعني يلتصقون به لأنه ركب بعضهم بعضا وأصبحوا خلف الرسول الله عليه وسلم واللبد هو الذي يعني يلبسه الإنسان وهو لباس من الجلد أو من الفر ونحو ذلك لبد لأنه يتلبد على الجسم ويلتسق بالجسم فهؤلاء الجن لما اتسقوا بالرسول الله عليه وسلم وازدحموا واصطفوا خلفه كادوا يكون على لبدا كاد يلتسقون بجسمه الشريف ويزحفون إليه صلى الله عليه وسلم لتشوقهم وولعهم بسماع هذا القرآن الجديد والدين الجديد في الفجر الجديد فهم لحرصهم أخذوا يزدحمون وآتوا من نصيبين من اليمن وجاءهم الخبر خبر الوحي وسمعوا كتابا جديدا وسمعوا وحي منزل عن رسول الله عليه وسلم فازدحموا والتصقوا وحاولوا أن يقتربوا من الرسول صلى الله عليه وسلم والله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم قل يعني أخبر هذه البشرية الإنس والجن إنما أدعو ربي ولا أسرك به أحدا أنا في رسالتي هذه أتيت أدعو إلى التوحيد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله أنا لم أدعو إلى ملك مضاع كان في الجاهلية لآباي وأجدادي فلم يكن منهم ملك في الجاهلية أنا لم أدعو إلى مجد هاشم وإلى ملك قرش وإلى وح يعني قومية عربية أنا جيت بديل جديد دين التوحيد وملة الإسلام انا جيت بوحي سماوي يعني يخرج الناس من الظلمات إلى النور وأنا أدعو الله وحده لا أشرق به أحدا وهذه قضية التوحيد قضية الشرك هي التي أخذت المساحة الكبرى من القرآن فهي إما إثبات الوحدانية الله سبحانه وتعالى وولهيته وإما نفي لما يضادها ونكران على المشركين وعلى عقيدتهم الشركية قل إنما أدعو ربي ولا أشرق به أحدا لا أشرق برب أحدا لا من الإنس ولا من الجن ولا من الكواكب ولا من النجوم ولا من الأصنام ولا الأوثان ولا أي منحج آخر الصحيح لا إله إلا الله وأن محمد عبد الرسول لا إله إلا الله سبحانه وتعالى هذه هي الرسالة التي من أجلها نزل هذا الوحي ومن أجلها قام الصدام بين الإسلام والجاهلية ومن أجلها كانت هذه المسيرة الكبرى التي أتا بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وقامت من أجلها الغزوات والمعارق والفتوحات وذهبت هناك دماء وذهبت نفوس وقدمت رحيات ولقي في سبيلها رسول الله عليه وسلم الألاقي ومر بالأمرين عليه الصلاة والسلام حتى اسس في قلوب الناس واسس في الأرض لا إله إلا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم قل اني لا أملك لكم ضرّا ولا رشدا هذا هو التجرد هذا هو الوضوح في شخص رسول الله ع sweeping عدم الدعاء وعدم التطاول وعدم التكبر الرسول الله عليه وسلم يثبت للناس انه عبده ولكن الله ارسله وانه لا يملك للناس ضرّا ولا نفعا لا يستطيع ان يضرهم صلى الله عليه وسلم ولا, ولا أيضا لا يستفى أنفعهم إلا بإذن الله ولا يلنكم لهم رشدا إلا إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى فالضر من عندي سبحانه وتعالى إذا قدره وقضاه والرشد أيضا لا يملك الرسول الله وسلم إلا النذارة النذير بين يدي عذابا شديد والبشارة بهذا الدين يعني معنى الكلام من الرسول الله وسلم عبد ولكنه رسول هذه السورة يعني تزيل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفري بعض الغلاة لأنه في بعض معاني الألوهية تعالى الله سبحانه وتعالى أو أنه يعلم الغيب المطلق إلا ما الله سبحانه وتعالى ولهذا رسالة للذين يدعون الولاية ويدعون علم الغيب ويدعون التأثير في الناس ويدعون أنهم يرزقون الناس وأنه بإمكان الواحد منهم أن يجذب أو أن يتسبب في ذريه لأحد أو أن يشافي مريضه بغير إذن الله أو أن يجلب له رزقا أو يقضي عنه دينا هذه رسالة واضحة إذا كان محمد بن عبد الله سبحانه وسلم وهو النبي المعصوم يقول بكل تجرد وبكل وضوح وبكل صراحة وشفافية لا أملك لكم ضرة ولا رشدة هل بعد هذا الصدق من الصدق؟ يقول أنا مرسل من أنجل الله سبحانه وتعالى أنا ليس في معاني الألوهية الله هو الذي ينفع الله هو الذي يضر الله هو الذي يقدر أنا مهمتي أن أبلغكم الدين أنا والله ما عندي ما عندي شيء مما يجر لكم الضر إلا إن شاء الله ولا نفعل إلا إن شاء الله أنا جيت بدين أدعوكم إلى لا إله لله محمد رسول الله فمهمته صلى الله عليه وسلم هي بيان الرسالة التي أرسله الله بها قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا لن يمنعني من الله أحد إذا خالفت أمره وإذا عصيت ما, كتب ما, ما قباه سبحانه وتعالى أو ما كلفني به ولن أجد من دون ملتحدا أي ملتجأ التجئ إليه يمنعني من الله ويحميني من الله إذا خالفت أمره أنا لا بد أن أبلغ الرسالة فإذا ما بلغت هذه الرسالة فوالله لا أجد لأجد لا ملتجلا ألتجي إليه من غذاب الله ولا أجد أحدا ينصرني ولا أجد أحدا يمنعني ولا أجد من من يحميني إذن ما هناك إلا التصميم والعزم إذن هنا جزم في المسألة ليس باختيار رسول الله عليه وسلم أنه شاء بلغ أو لم يبلغ أو أنه يشاور الناس يقول أنتم تتبعوني ولا تركت الموضوع الرسول الله عليه وسلم الآن يقول لا بد حتى يروعنا في السير والذي نفسي بيده لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري لن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه تصميم وعزم ومواصلة لا بد أن يتحقق الإرسال لا بد أن يقامة الحج على الناس شاء من شاء أبى من أبى لا بد أن يدخل الله هذا الدين في كل بيت مدر أو بيت وبر بعزة عزيز وبذل ذليل لا بد أن تقام معارك بين الحق والباطل لا بد أن يصدع بهذا الحق ورسول الله عليه وسلم يعرف من أول ما قيله قم فأنذر وقم الليل إلا قليلا أنه لا بد أن يتحمل تبعات هذه الرسالة ويضحي بكل غانب ونفيس وهو الذي, ما... وهو الذي فعله عليه الصلاة والسلام فنشهد أنه بلغ الرسالة وأنه أدى الأمانة ونشهد أنه مدخر جهدا عليه الصلاة والسلام ولا وقتا ولا قدرة ولا طاقة حتى بذلها لدعوته ولرسالته وبلغها البلاغ العظيم التام بكل أنواع البلاغ بخطابته بدروسه صلى الله عليه وسلم بأقواله بأفعاله بموعظه صلى الله عليه وسلم بجهاده بتضحياته بكل ما يستطيع صلى الله عليه وسلم فهذا هذا أنه معنى ذلك أنه ليس مخير عليه الصلاة والسلام إن شاء بلغ لا يقول لي منعني أحد حتى أبلغ رسالة هذا في, في تفسير بعض المفسرين ولا أجد ملتجا ولا أجد ملاذا لو ما فعلت ولو أخطأت وعصيت الله فلي منعني أحد ولا يدافع عني أحد ولا أجد مهربا من أخذ الله سبحانه وتعالى الآن يعلن هذا الرسول صريحة قوية مدوية يقول لابد أن أبلغ رسالة رسالتي إلى الناس وهي رسالة التوحيد قل لا ليديرني من الله أحد ولن أجد من دوني ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته يقول بعض المفسرين إلا أن أبلغ الرسالة يعني لا يمنعني مانع من عظب الله لوما بلغت الرسالة ولم يحميني حامي ولا يدافع عني مدافع, مدافع إذا لابد أن أبلغ هذه الرسالة شاء من شاء رضي, من رضي أحب من أحب كره من كره وقف في طريق من وقف افعلوا ما شئتم لابد أن أبلغ هذه الرسالة لابد أن أسمع من كان حيا لابد أن أبلغ هذا الدين الجديد البشرية جمعا قال إلا بلاغا من الله ورسالاتي وبلاغا لرسالات الله إلى الناس وأداء لهذه الأمانة التي تحملتها حمال صلى الله عليه وسلم في شخص الكريم بتشريف وتكليف من الله ثم يقول ومن يعص الله ورسوله فإنه نار جهنم خالدين فيها أبدا وهذا تهديد وعيد شديد لمن حرف عن منهج الله إن من يعص الله عز وجل ولا يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الهدى الذي بعث به رسول صلى الله عليه وسلم فجهنم تنتظره إن الله يهدد أعداه دائما بنار جهنم إن النار هناك إنها إنهم يدخلونها وقودا لها وحطبا فيها فمن كان عنده زعامة أو يرى في نفسه شموخ أو يرى ومستعد للنار فليفعل ما بدى له إن الله لا يعذب عذب أحد ولا يثق وثاق أحد فلذلك تقرر, تقرر هذه العقيدة نوع الثواب جنة نوع ريقاب نار ولذلك لم يأتي الله عليه وسلم يمني أتباعه بقصورة وبدور لم يقل يوما من الأيام للصحابة ترى إذا سلمتم سوف أمنحكم وليات سوف تتولون مناصب سوف أعطيكم يعني خزائن الأرض سوف أمنح الواحد منكم قناطير مقنطرة من الذهب والفضة الرسول الله عليه وسلم ليس عنده حساب الأموال ليس عنده أرصدة بنكية لم يوزع صلى الله عليه وسلم شيكات على الناس لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم دعاية يعني من الإغراء والإغواء كان عنده وضوح حتى يقول انا لا أملك لكم ضرة ولا رشد. أنا عبد الرسول أنا ما أتي بالمعجزات أنا أرسلني ربي سبحانه وتعالى أن أدعو إلى سبيله وإلى منهجه أنا حتى ما أملك النفسي ضر ولا نفع أنا عبد الرسول أنا لا أعلم الغيب إلا ما علمني ربي فإن الذين يدعون الآن الولاية وهم ضلال ومبتدعهم خرافيون أما يستحون على وجوههم يأكلون أموال الناس بالباطل يصدون عن من الله بسم الخرافة والكهانة والسحر والشعوذة يفتح الواحد منهم محل الدجل ويكتب لوحات الولي فلان ويدعي يقلب خرزات وخيوط في يده وبعضهم يفتح قنوات فضائية ويدعي انه يعلم الغيب ويقلب ارقام قاتلهم الله انه يفكون ويضحك على الغوغاء والسجد والسذج والدهما والبسطاء ويبتز اموالهم ويسرق معطياتهم ويدعم انه شافي مرضاهم وانه يعافي مبتلاهم وانه يعلم الغيب ويتصل على هؤلاء على هؤلاء الخرافيين الظلال الأثاقين الكذابين الدجاجلة السحرة يتصل عليهم عبر الهاتف والاتصالات التي تدر أموالا على أهل هذه القنوات وتدر أموال على هؤلاء المشعوذين السحرة الكهنة الدجاجلة الكذابين وتتصل المرأة تقول هي ما عندها حل ما, ما تعلها ذرية ما حملت فيخبرها بأرقام وتفعل كذا حتى بعض شيء مضحك شيء مؤسف شيء مخجل حتى أمام أمم الأرض أخوان والله يخجل الإنسان يكاد يدس وجهه في التراب وهو يعني ينظر إلى الأمم تشاهدنا ذات الإيمين غير المسلمين الأمم التي لا نصبح تشق الفضاء بمراكب فضائية إلى المريخ إلى عطارد إلى الزهرة وهؤلاء لا زال يعني يقلبون الخرج ويقلبون الأرقام ويقول بكل تبجح ولا يخجل على نفسه ولا يستحي من ربه يقول ابحثي عن دجاجة بيضاء واذبحيها ووضع الدم على المخدة ما علاقة هذا لماذا هذا الصدود والحراف عن منهج الله ولما علم أن الدجاجة الأبيض انتهى قال ابحثي عن تيس الأسود فاصبغي يديك في دم التيس ثم يخبرها بحروز وتقوس ما أنزل الله بأم السلطان يقول يقولي هذا العجل ورددي هذه الكلمات ويصرفون حجب حتى أننا قبضنا مع بعض الإخوة أخبرونا بعض الإخوة المحتسبين بأوراق لهؤلاء المشعوذين وإذا هي أرقام مغلوطة يأكلون أموال الناس بالباطل وإذا أكثرهم نجس ودنس وجدوا لا يصلي ولا يغتسم الجنابة ولا يتوضى والجن استخدمته وأصبح حمار لجن في أغراضهم فيأتي لهؤلاء البسطان مساكين يأخذ أموالهم ويضحك عليهم فلا يزيدهم الله إلا مرضاً فهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم النبي الكريم المعصوم يقول للناس أنا لا أملك لنفسي ضر حتى نفسي ضرا ولا رشدا الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك ذلك الله هو الذي يقدر الله هو المعافي الله هو المشافي يا أخوان ما آن لنا أن نراجع العقيدة الصحيحة كنت مرة في مسجد صلى الله عليه وسلم عند قبره الشريف بأبيهم صلى الله عليه وسلم عند الروضة وإذا بنساء من بعض البلدان يعني تشكو على الرسول صلى الله عليه وسلم مرض ولدها هل الرسول صلى الله عليه وسلم شافي الرسول الله عليه وسلم عبد الله صلى بلغ رساله من عند الواحد الاحد والرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفع مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم انه بلغنا الرساله والوحي من عند الله بلغنا الشريعة أما المشافي والمعافي هو الله سبحان وتعالى الرسول صلى في قبره صلى الله عليه وسلم يعني يسمع من يسلم عليه لكنه لا يرفع الحاجات لله عز وجل وحتى لا يقضيها الرسول عليه وسلم لا يشافي ولا يعافي صلى الله عليه وسلم ولا يغفر الذنب ولا يرد الغائب ولا يتسبب صلى الله عليه وسلم في رزق كل هذه لا يملكها إلا الله وحده سبحانه وتعالى فأخلصوا دينكم لله يا إخوة وطهروا عن معتقداتكم الشركية وانفضوا غبار الشرك منكم ولا تصدق هؤلاء الكهنة والمسعوذين والسحار الذين يجب أن يحاكموا محاكمات شرعية يجب أن يقاد هؤلاء السحرة والكهنة والأففاقين إلى المحاكم لا بد أن يجروا بالحباء لأنهم يحاربون دين الله في الأرض ولأنهم يكذبون الرسل عليهم الصلاة والسلام ولأنهم يضحكون على الناس ويبتزون أموال الفقراء البسطاء الأغبياء الحمقى وللأسف أن الدهما هؤلاء ما ارتدعوا تجد إذا فتح حجم قناة للسحر آلاف الاتصالات في اليوم والليلة يطلبون من هذا الساحر وهذا المشعود وهذا الدجال وهذا الآثم وهذا الأثفات يطلبون منه أن يخبرهم يخبرهم ما هو علاج لابنهم وكيف تحمل بنتهم ولماذا تأخر الحمل وعندهم دين يريدون أن يقضى فيتحول هؤلاء الشياطين لكنهم آله أربان من دون الله سبحانه وتعالى وهم أنجاس أدناس لا يملك الواحد منهم ضرا ولا نفعا فوصية أن تعلم رسالة التوحيد التي وعث بها صلى الله عليه وسلم جردوا التوحيد يا أخوان طهروا ديننا من الخرافة أرجوكم لا تشويهوا الإسلام الصحيح الإسلام الدين الرباني العالمي هذا العظيم لا تشويهوا أو بتصديقها أولي السحرة الظلال المنحرفين عن منهج الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يأص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا هذا الذي انحرفوا عم منهج الله حتى إذا رأوا ما يُعَدون إذا رأى هؤلاء الظلال المنحرفون الغاغون رأوا ما وعدهم الله وعدهم الله بالنار وعدهم سبحانه وتعالى بالعذاب إلا انحرفوا عم منهجه فسيعلمون إذا أبصروا النار وأبصروا الأغلال وأبصروا السلاسل في النار حينها يعلمون من أضعف ناصرا؟ هم أم الله الله أقوى ناصر لأنهم كانوا ينتصرون بآلهتهم وبزعمائهم كان أبو جهل يدعى أن عنده أسرة أحميه وأن عنده يعني أبطال في قريس ليس أبطال القريس وش أبطال, أبطال الجهلية ما هي الإنسانية؟ كل الإنسانية تراب على تراب الآن حتى يقول سبحانه وتعالى سيهزموا الجمع ويولون الدبر يقول مقابل معركة بدر يقول سوف يأتي الجمع في بدر وسوف يهزمون إن شاء الله ويسحقون ويهزموا وانسحقوا حتى قال ح وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد انسحقوا وذهبوا وهلبوا فهنا يقول سوف يعلموا إذا رأوا العذاب وقال بعض المفسرين حتى إذا روما ما يعجون إذا رأوا وقت المصاولة في بدر وفي غيرها سوف يقوم في يعني إذا جابه الحق ورأوا كتائب الإيمان ورأوا نصر الله تنزل لأن الملائكة ترى تنزلت على رسول الله عليه في بدر ونصرته بإذن الواحد الأحد وهذا مقصود بيت حسان وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد فسيعلمون حينها من أضعف ناصرا من هو الضعيف الناصر الذي ما عنده أحد ينصره والذي يركنه ضعيف هذا هم الكفار حتى يقول الحسان في بيت آخر زعمت سخينة وأن ستغلب ربها فليغلبن مغلب الغلابي يغلبن هو سبحانه وتعالى قال أقل وسعلم من أقل عددا هم أقل عددا أعدادهم كان لا يغلبون من قلة فأنزل الله عليهم الملاك الذي كل ملك من الملاك جند مستقل وجيش مستقل فهم أقل عدد الكفار أقل عددا وأضعف ناصرا وأذل نفوسا وعليهم الهزيمة والعار والدمار والشنار قل إن أدري أقريب ما تعدون أم يجعل له ربي أمدا الرسول عليه الصلاه والسلام جاب رساله واضحه جاب دين ورسول الله عليه وسلم لم يعلقنا بعلم الغيب او هو علم الغيب صلى ولم يعلق الناس بالوهم إنما اتى صلى الله عليه وسلم بتجرد ووضوح وقل انا يعني ما للكلام شخص وانه نبي وانه عبد من العباد لا يملك نفسه ضرا ولا رشد الا ما شاء الله سبحانه وتعالى ولا يملك علم الغيب ولا ما يستطيع الحيل الناس على المجهول إنه صلى الله عليه وسلم ما أتى ليخبرنا متى الساعة حتى هو الله عليه وسلم ما يبقون يسألونك عن الساعة كأنك حفيMo عنها قُل إن معلم عند الله وما يدرك لعلها الساعة, الساعة تكون قريبة أنت ما تدري حتى أنت و أنت نبي معصوم مرسل من العنزلان أنت ما تدري متى الساعة الرسول عليه وسلم لا يدري حتى لما سأله في الصحيح جبريل كالية كم مله الساعة قال ما المسؤول عنها؟ بيعلم من السائل يقول أنا وإنت سألني ما أني بعلم منك يوم ساعة وتعالي أنا ما أدري علمه عند الله سبحانه وتعالى لا يدري صلى الله عليه ما تتقوم الساعة فهو لا يدري بعلم الغير قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أم والله إني ما أدري مده قريب القيامة أو بعيدة يا للتجرد يا للوضوح يا للشفافية يا للصراحة المتنهية يا للصدق الذي ما بعده وصدق هكذا فلتكن الرسالة هكذا فلتكن القيادة واضح تماما في زعامة الرسول عليه السلام وفي قيادته يقول للناس أجمعين لمتبوعه ولأصدقائه ولأعدائه ترى أنا ما أدري والله حتى القيامة هي قريبة ولا بعيدة أنا جيت بمهمة لإبلاءكم الدين الجديد التوحيد الخالص أنا جيت أخرجكم من الظلمات إلى النور أنا جيت أدعوكم من أن تكونوا عبادة لله مخلصين موحدين صادقين أما تسألوني عن القيامة متى تقوم والله ما أدري تسألني أن تتأخر والله ما أدري تسألني عن علم الغيب والله ما أدري إلا أن يعلمني ربي الغيب. تظهون لي صفات أخرى غير الصفات التي أعطاني ربي من العبودية والنبوة لا فالرسول الله عليه وسلم حتى لا يجر لنفسه مجدا مزعوما على الصلاة والسلام ولا الدعاة إنه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام في دعوته وإنه الوضوح في هذه الدعوة والصدق بلا التواء ولا مزايدات ولا طلاء ولا ادعاء عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا يقول, يقول إن أدري أقريب ما تعدون أن يجعلوا له رب أمدي يمكن أن تعدون من العذاب أنهم ما قريب الله أعلم أو بعيد أنا ما أدري أنا جيت أبلغكم الرسالة وصلتكم الرسالة أنا جيت أقيم عليكم الحجة سمعتم الحجة جيت أخبركم أني رسول وأنق عليكم أن تؤمنوا بالله وتوحدون فإن أطعتم فلكم الجنة وإن عصيتم فلكم النار هذه رسالة رسول الله عليه وسلم هو جزة ليس فيها تطويل قولوا لا إله الله تفلحوا قالوا فما لنا قال لكم الجنة من عصى فله النار هذا ببساطة بدون أن ندخل في متهات أخوان فكرية وثقافية وتوليد للكلام وإسهاب وإسحان في الحديث هذا هي موجة لدعوة رسول الله عليه وسلم من هو ربه الذي يجعل أمد العذاب أو يطلب العذاب عالم الغيب الله وحده عالم الغيب لا يطلع على الغيب إلا الله كل يعلمون في السموات من أرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون كذب من ادع علم الغيب غير الله والله يطلع عن بيئه بعض علم الغيب بإذنه سبحانه وتعالى قال فلا يظهر على غيبي أحدا لا يعلم الغيب إلا الله ولا يظهر الله سبحانه وتعالى على الغيب أحد من الناس فكل ساحر أو كاهن أو مشعود أو أفاك ترى كذب دجاجنا ليس عنده من نعلمكم inimكل начين قال لا يظهر الله يظهروا احد علم المغيب إلا من اذتظى من رسوله إلا إذا الله سبحانه وتعالى أرسل رسولا من الرسل عليهم السلام ان الله يخبروا بارض علم الغيب للمصلحة الرسالة ليبلغها الناس مثل غيب الجنة يعني اخبار الجنة اخبار النار اخبار يوم العرض الأكبر فالرسول وسلم يخبر ذلك بإذن من الله سبحانه وتعالى فإذا ارتض الله رسولا وأرسله قال فإنه يسلك من بين يديه من خلف رصدا فإنه يحفظ من بين يديه ليكون محفوظ الكلام والوحي الذي عنده والغيب الذي عنده ولن تكون مسألة مفتوحة هناك حفظ وهناك رعاية لما يؤتى إلى الرسول الله عليه وسلم وهناك رصد وحفظ وحراسة للكلام المنقول والوحي حتى لا يدخل في كلام آخر أو حتى لا يستغل الأفاقون والأفاكون والمشعوذون والسحرة والكهنة لا يدخلون كلاما ليس من الوحي كل شيء محفوظ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ليظهر علم سبحانه وتعالى أن الرسل قد بلغوا رسالة الله والله أحاط بما لديهم من كل علم ومن كل سر وأحصى سبحانه كل شيء عددا كل شيء مضبوط مسجل مقيد محفوظ أسأل الله لنا هداية وتوفيقا ورشدًا وسدادًا اسأل الله انحشرنا في زمره رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى لقاء وسلام الله عليكم رحمته وبركاته بالله لو زرت بيت الله يا ثقتي أو مسجد الشافعي فخذ بؤادي تجد أطرافه مزعا وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد Oh, oh, oh. تجنحت ودرا بنا حاضر الاقوام درا بها حاضر الاقوام والباديه